وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار أما بعد فعنوان خطبتنا لهذا اليوم الدنيا نتكلم في هذه الخطبة عن حقيقة الدنيا وعن مكانتها وعن قيمتها نزنها بميزان الشرع لا بميزان الناس وأهوائهم وشهواتهم اعلم أخي في الله أن أول ما يجب عليك أن تعلمه عن شأن الدنيا أنها دار اختبار وابتلاء لا دار حساب وجزاء قال الله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا من علم ذلك لم يجعل نعيم الدنيا دليلا على محبة الله ولم يجعل شدتها وبؤسها كذلك دليلا على تخط الله بل يقول الله جل وعلا مصححا للافهام واضعا للحق في نصابه فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرماً هكذا يقول الإنسان إذا أكرمه الله ونعمه ووسع عليه في رزقه يقول ربي أكرماً يجعل ذلك دليلا على أن الله سبحانه يريد أن يكرمه وأن الله سبحانه يحبه وأما, الإنسان إذا وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا يجعل ذلك دليلا على أن الله سبحانه يريد إهانته يقول جل وعلا كلا يعني ليس الأمر كما يزعم هذا الإنسان فليست النعمة دليلا على إكرام الله إذا كانت في الدنيا وليس البلاء دليلا على سخط الله إذا كان كذلك في الدنيا بل إنما الأمر امتحان وابتلاء وإذا أردت أن تعلم أن الله يحب فلانا أو فلانا فانظر تعامله مع هذا الابتلاء إذا أصابته السراء فنجاحه في الامتحان أن يشكر وإذا أصابته الضراء فنجاحه أن يصبر قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون ما وزن هذه الدنيا عند الله؟ تعالوا نزنها بميزان الله ونحكم عليها بحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما تقى كافرا منها شربتنا ماء هذا الكافر المعاند الذي يبارز الله جل وعلا بالكفر والمعصية ويهين أمر الله تجد أن الله سبحانه يعطيه من نعيم الدنيا لماذا؟ لأن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا فلا يبالي الله أعطاها مؤمنا أو أعطاها كافرا اعطاها طائعا أو اعطاها عاطيا بل إن الله سبحانه يبين في كتابه أنه لولا أن يفتن الناس فيصيروا على ملة الكفر لنعم الكافرين في الدنيا نعيما كبيرا قال جل وعلا ولولا أن يكون الناس امه واحدة يعني على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لمن؟ لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا يعقب الله جل وعلا بقوله وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين دخل عمر بن الخطاب يوما على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده متكئا على حصير ليس بينه وبينه شيء ووجده متكئا على وسادة من أدم يعني من جلد حشوه ليف فما وجد شيئا من متاع الدنيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر فنظرت إلى أثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم فبكيت. فقال له عليه الصلاة والسلام ما يبكيك قال يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله قال عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة قال عليه الصلاة والسلام مثل الدنيا في الآخرة انظر مقارنة بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة مثل الدنيا في الآخرة كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم يعني في البحر فلينظر بما يرجع هذا الذي علق بأصبعه من البحر هو النسبة بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة فنعيم الدنيا كمثل هذا الذي علق بأصبعه ونعيم الآخرة كالبحر الخضم بل يقول عليه الصلاة والسلام واستمع واعيا منصفا يؤتى بأنعن أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة أكثر إنسان تنعم في الدنيا ولكنه من أهل النار يؤتى به يوم القيامة فيصبغ في النار فضغا ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة ثم يقال له يا ابن آدم هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي شدة قط فما حرص الناس على هذا النعيم الزائل وإنه لينسيهم إياه صبغة واحدة في النار وما حزنك أيها المسلم على نعيم ذهب منك في الدنيا وشدة أصابتك فيها وإنه لينسيك كل ذلك صبغة واحدة في الجنة لذلك أخي المسلم اجعل شعارك في هذه الدنيا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة مر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق والناس كنفتي يعني على جانبيه، فمر بجد أسك ميت يعني بجدية أسك أذناه صغيرتان أو مقطوعتان وهو ميت فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بأذنه فقال لأصحابه أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ قالوا يا رسول الله والله ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به فقال عليه الصلاة والسلام اتحبون أن يكون هذا لكم قالوا يا رسول الله والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أفك فكيف وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام فوالله لالدنيا أهون على الله من هذا عليكم لذلك في الله أحذرك. إياك والدنيا إياك والدنيا أن تغرك الدنيا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليك في شأن الدنيا أن تزهد فيها قال عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل فسأله قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته احبني الله واحبني الناس فقال عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس نسال الله جل وعلا ان يوفقنا بتوفيقه وان يسددنا بتسديده اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لينا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يحذركم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحريص عليكم الرؤوف الرحيم يحذركم الدنيا بقوله إن الدنيا حلوة خضره وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء وقال الله جل وعلا مبينا حقيقة الدنيا وأنها غرارة غداره لا تعطيك إلا لتغرك ولا تدوم على حال أبدا يقول سبحانه بمثل عظيم ينفع ذوي الألباب إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها والزينة وظن أهلها أنهم قادرون عليها ظن أهلها أنهم استولوا على نعيمها وتمكنوا منه أو أن نعيمها يدوم وأن خضرتها وحلاوتها تستمر وظن أهلها أنهم قادرون عليها اتاها أمرنا ليلا أو نهارا يعني أتتها صاعقة أو سيل عرم أو ريح شديدة أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالأمن كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون هي الدنيا تقول بملء فيها حذار حذار من وفتك فلا يغرركم حسن ابتسامي فقولي مضحك والفعل مبكي هي الدنيا اشبهها بشهد يسم وجيفة طليت بمسكي هي هي الدنيا كمثل الطفل بين يقهقه إذ ذكى من بعد ضشك ألا يا قوم ننتبه فانا نحاسب, يوم نحاسب في القيامة غير شك هذا أبو بكر بن عياش وكان من الزاهدين رأى الدنيا في منامه على صورة امراه عجوز مشوهة وهي تصفق وخلفها خلق يصفقون ويصيحون ويرقصون، فلما اقتربت منه قالت له لو ظفرت بك فعلت بك مثل ما فعلت بهؤلاء يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هكذا قال عليه الصلاة والسلام يرشدك إلى أن لا تجعل الدنيا وطنا لك تؤمل فيها البقاء وتستشعر فيها بالأمن كلا إن الدنيا ليست وطنك أيها المؤمن إن وطنك هو الجنة ألم يخلق أبوك ادم في الجنة ألم يكن أول ما كان فيها فأخرجه إبليس الى هذه الدنيا البغيضه وانما وطنك الاصلي هو جنه الخلد والنعيم الابدي فحي على جنات عدن فانها منازلنا الاولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود الى اوطاننا ونسلم بقي أن للدنيا وجها مشرقا واحدا وهو أنه إذا أحسنت التصرف فيها فأطعت الله سبحانه وجعلت أوقاتها عبادة لله كانت سبيلك للدخول إلى الجنة وما سوى ذلك فإنما هو غي ولهو ولعب لذلك يقول عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما فاصبر أخي في الله فاصبر في هذه الدنيا ولا تؤثرن هذا الفاني على الباقي ولا تؤثرن هذا النعيم المنغص المكذر الذي لا يزوم ولا يستقر تؤثره على النعيم الباقي الذي لا جوع فيه ولا عطش ولا شدة ولا ضرر إنما هو نعيم وملك كبير فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أنثالهم تبديلا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا ان يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما اللهم أدخلنا في رحمتك اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم وفق ملك البلاد للعمل بكتابه وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وسائر ولاه أمور المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعلها سخاء رخاء يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه